بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى عليه وسلم هذه قرات في هذا التفسير المبارك لخير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعا نعم بسم وعلى اله وصحبه ومن فهذه ربي سررت في تفسير الايه الثامنه رحمه الله تعالى ان قول الله عز وجل وقال لن نتمن من نار الا ايام معدوده الى قوله جل وعلا على تلك ولدينا من الصالحات والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه التي فيها روض ذوراع عالون ثم ذكر مع هذا انهم ذكروا ان تدعو لها الى من عذاب الله لها من الله بالثوابين وانهم لن النار الا معدوده اي تعد بين الإساءة والأمن وهذا أقبح ما يكون على الإنسان أن يجمع بين الاثاء وبين الأمن فهو يعرض عن الشريعة فلا يمتثل أوامرها ونواهيها وهو مع ذلك آمن هذا تجرؤ تجرون على الله سبحانه وتعالى لكن لو الإنسان على معاصي لكن خائف من الله هذا يرجى له إن شاء الله التوبة يرجى له التوبة بل ويرجى له المغفرة كحال الرجل الذي قال إذا وقد أصرف عن نفسه إذا أنا ميته احرقوني وكذا الحديث المعروف لكن الإنسان يجمع بين الإساءة وبين الأمن هذه المشكلة ولهذا فالصالحون يجمعون بين إبقاء بين الطاعة والامتثال والخوف ما يجمعون بين الإساءة والأمن لا بين الطاعة والخوف يعني هم مطيعون ومع ذلك يخشون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون شوف الفارق بين, بين الصالحين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة. قالت عائشة يا رسول الله هم الزنا الذين يشربون الخمر فالسرقون وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة إنما, الذين إنما هم الذين يصلون ويتصدقون ويصومون ويخشون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم يبقى الإنسان يجمع بين الطاعة والخوف أما المستهتر فانه يجمع بين الإفاءة وبين الإيه وبين الامن ولهذا قال أبو بكر وقال أبو عبيدة وقال عثمان وورد عن هؤلاء جميعا الكلمات يقول أبو بكر ليتني شعرة في صدر الرجل المؤمن ويقول الآخر ليتني آه شجرة آه تؤكل وكان عثمان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي حتى تبتلى لحيته بدموعه محاينه مبشرون ومنصوص على تبشيرهم بالجنة أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة رضي الله عنهم جميعا ومع ذلك يتمنون هذه الأماني ولا يرون لأنفسهم فضلا في ذلك نعم وأنهم لن تمسهم النار إلا أيها من عبودة أي قليلة في عبد بين كان هذا مجرد دعوة رد الله تعالى عليه وقال كلهم يا ايها الرسول اتخذتم عند الله عبد خير في إيمانه وبرسوله فهذا الوعد يجد لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدأ يعني أن من آمن بالله ورسوله وطبق وأطاعه فإن له وعدا إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى أن يضخن الجنة فهل فعلتم هذا؟ تخذتم عند الله عهدا أنكم لن تمسكوا النار إلا أياماً معدودة سبحانه وتعالى شوف التجرؤ يعني تجرؤ وكذب لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة مش عرفكم لن تمسكوا النار إلى أياما معدود ثم لو افترضنا هذا ما مقدار هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى الذي تمسكوا النار فيه ما مقداره فهذا سوء أدب مع أنهم من خير أمم الأرض بنو إسرائيل نعم شوف الفارق الجوهري العظيم بين الصحابة وبين هؤلاء ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بلغنا أن الصحابة لما فتحوا الشام قالت النصارى هؤلاء, هؤلاء أفضل من الحواريين الذين كانوا معه النصارى لما نظروا إلى الصحابة حين فتحوا الشام قالوا هؤلاء أفضل من الحواريين الذين كانوا في فيما بلغنا معا هم تقولون على الله لما لا تعلمون فاخبر تعالى ان صدق دعواهم متوقفه على احد هذين الامرين اللذين لا ثالث لهما اما ان يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحه واما ان صحيحة. يكونوا, يكونوا متصورين عليه فتكون كاتبه فيكونوا ابلغ لحزبهم وعذابهم وهذه طريقه المناظره واقامه الحجه على, على الخصم دائما دائما لما تيجي نقش واحد في مسألة هو على باطل اختصر الطريق وتل وتلزمه بإلزامات لا خيرة له في ذلك إلا أن يكون على الباطل دائما تلزم بهذا نعم وقد علم من أنهم لم عند الله عن ذا كثيرا من حتى إلى طائفة منهم يعني ليس لهم عهد عند الله أنه هو يدخل الجنة بقي أن يكونوا با قالوا على الله ما وهذا أعظم الكذب فتعين بذلك أنهم متقولون مختلفون قائلين عليه ما لا يعلمون والقول عليه إلي علم من أعظم حضرنات وأشمال قبيحات ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يبخل به بني إسرائيل وغيرهم وغيرهم يبخل به بني إسرائيل وغيرهم وهو الحكم الذي لا حكم غيره لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالسين والنازين فقال بلى أي ليس الأمر كما تكرتم فإنه قول لا حقيقة له ولكن من كسب سيئة وهو نكرة في سياق الشرط وهو سيئة سيئة نكرة في سياق الشرط من كسب سيئة فمن أدبت شرط وسيئة نكرة والنكرة في سياق الشرط سبق وقلنا بأنها تفيد لإيه؟ من, وهو في في به من هنا الشرك بدليل يعني احتمل السيئة الشرك واحتمل السيئة غير الشرك لكن جاءت قرينة في الآية تدل على أن المراد به هنا هو الشرك المخرج من المله ايه القرينة؟ قوله تعالى وأحاطت به خطيئة. ولا تحيط الخطيئة بالإنسان فلا تبقي عنده خيرا إلا الشرك لكن جميع المعاصي لا تحيط بالإنسان خطيئته لأنه يبقى عنده إيمان هذا الإيمان إيه؟ خير يبقى يمنع من لكن الشرك ما يصلح معه عمل فتحيط بالإنسان خطيئته هذا في الشرك فقط نعم خطيئته أي أحاطت بعاملها فلم تدع له من فده وهذا لا يكون إلا الشرك فإن من نعم الإيمان لا تحيط به خطيئته فأولئك أصحاب نالهم فيها قالدون وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية وهي حجة عليه كما ترى هذه الآية وغيرها من الآيات احتج الخوارج بها على كفر صاحب المعصية فقالوا من كسب سيئة أو سيئة واحدة وحظ بي خطيئته فأوليك أصحاب النار فيها خالدون طبعا هم ما عندهمش نظر في الأديلة هو عايز أي, ش... أي شيء يتعلق له خلاص فمن كسب سيئة وحظ بي خطيئته فأوليك أصحاب النار فيها خالدون سيئة وخالدون تدل على كبر صاحب المعصير فهذه آية من ضمن الآيات كقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كذلك إلى غير ذلك لا يزني الزلح يزنيه مؤمن النص النبوي نعم ولا يفكر والمرجئة لا ينظرون أيضا إلى هذه الأدلة طيب هذه الأدلة عند المرجئة ماذا يقولون فيها وأن هذه المعاصر تؤثر ماذا يقولون فيها ويشهدون الإنسان بالإيمان الكامل حتى مع جميع هذه المعاصي، نعم ولذا نحن نقول نحن وإيه عندنا الوسطية في هذا بقى. عندنا الوسطية في هذا نقول معصية تؤثر وقد تكون معصية بريلا إلى الكفر قد يرتكب الإنسان معصية ولا يظل يرتكبه حتى يخرج من الإسلام لأنها قد تجره إلى الاستحلال كثرة المعصية قد تجر الإنسان إلى في الاستحلال فيستحل المعصية فيخرج من الدين وبين هؤلاء الخوارج الذين يكثرون بالمعاصي ايه اه اه حاضر احاطب, أحاطب يا خدام ولا ولا يحيط بالانسان بحيث خطيئاته فلا تبقي فيه خيرا انما الشيخ لكن المعاصي فيك خير بقدر ما عندك من الايمان نعم وقد احتج ابي الخوارج على فضل صاحبي المعاصيه وهي فضله عليه كما ترى فانها ظاهره في الشركه وهكذا كل من صل يحتج بآيات أو حديث صحيح على طولين ضعف فلا بد أن يكون فيه محتج بقض إذا عليه. بقاعدة، بقاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا على طالب العلم السنن السلفي أن ينظر إليه. كل مبطل يحتاج بآيات أو حديث صحيح شوف أو حديث صحيح. إنما لو لو قال في حديث من عند وضعه سيخرج عن هذه القاعدة لأنه حطه يساعده فقط لكن طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كل آية أو حديث صحيح يحتاج به مبطن على قوله الباطل فلا بد أن يكون في محتاج به حج عليه كما قلنا هذه القاعدة الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي ذكرها يقول أنا ملزم يقول الشيخ الإسلام أنا ملزم بأن آتي إلى كل دليل استدل به الخصم شريطة أن يكون ما استدل به صحيحا أن أقلبه عليه يقلب الدليل عليه لبه شمعنا أخوان لأن لا يمكن الشرع الصحيح يأتي بباطل مستحيل وهذا الرجل او هذه الجماعة وهذه هذه الفرقة ظالب باطلا لا يمكن يكون القرآن والسنة أبدا على هذا القول الباطل وإنما أوتوا من فهمها ولهذا قال الشيخ الإسلام أيضا في موضع آخر قال إن هؤلاء قد أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما وقد أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء يعني أوتوا علوما تريد الواحد راسه مليان قواعد ونظام وأذلة لكن لم يؤتوا فهوما يعني فهوما صحيحا وليذا تجد الضلال كله جاي منين؟ من الفهم الضلال جاي من الفهم وإلى كلهم يقولون كتاب والسنة كتاب والسنة فأولئي اوتوا علوما وعندهم علم باللغة وعندهم علم بالأصول والقواعد وكل شيء لكن لم يؤتوا فهوما وأوتوا ذكاء يعني من جهة العقلي ذكاء عقلي لكن لم يؤتوا ذكاء فذكت أنفسهم بهذا العلمي وانخلع على الهوى من قلوبهم لكن انطوت نفوسهم نفسهم على الهوى فلم يزكوا انفسهم بهذه, بهذه العلوم التي عندهم نعم فاذا هذه الايه استدل بها الخوارج وهي دليل على الخوارج دليل على الخوارج نعم في ان الخالج في المر الذي لا يخرج هو من احاط به خطئته وهذا لا يكون الا في الشرك فدل هذا على أن من لم تحض به خطيئته فلا يكون مخلدا في في النار. هذا مع المنازعة في معنى الخلود فقد يرد الخلود في النص على المعاصي فالخلود إما أن يكون موقوتا بوقت معين وإما أن يكون خلودا دائما والذي يفرق بين هذا وذاك هو القرائن التي تدل على هذا وإلى قد في بعض المعاصي خالدين فيها أيضا وبلواتي خالدين فيها أبدا كمان خالدين فيها ابدا لكن هذا عذابه لو لم يكن عنده مانع وهو التوحيد كما جاء في حديث في, في, في قاتل النفس فقاتل النفس في حديث زيد بن خارج قد ورد فيه خالد مخلدا فيه ابدا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في قاتل النفس قال صلوا على صاحبكم ولو كان كثيرا خارجا من المله في لما قال صلوا على صاحبكم النبي يقول صلوا على الكافر أبدا فلابد من جمع النصوص فلظت الخلود أيضا هذه اللفظة لابد أن ينظر إليه بعين الاعتبار فهناك خلود دائم لا يخرج معه الإنسان وهناك خلود مؤقت يكون على حسب ما شاء الله عز وجل أن يعذب عليه العاص يبقى إذا القاد عندنا إنه لابد أن إحنا نفهم النصوص المجتمعة لابد ف... أن يكون نفهم النصوص فهما منبثقا من جمع النصوص كلها حتى نكون فعلا قد أوتين أتنا الله علوما وفهوما لكن المتبعاء أوتوا إيه علوما ولم يؤتوا فهوما ولهذا قال الذهب رحمه الله تعالى في الحافظ وإن كان هذا في العالم عموما قال ويلزم الحافظ أن يكون ذكيا تقيا نحوياً، نحويا لغويا حيا هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى يلزم الإنسان يكون كده فيكون عالم حافظ يقول لازم يكون ذكيا تقيا نحويا لغويا حيا سلفيا بين هذا إيه؟ بين هذا كله نعم والذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وعمل الصالحات ولا تكون الاعمال صالحه الا بشرطين ان تكون صالحة قول الله متبعاً بها سنة رسوله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم دائما يا اخوان تجد العمل تجد الايمان مقرونا بالعمل وتجد العمل مشروطا بالصالح تجد الايمان مقولنا عندك ايمان وعمل على طول لما يدل على ان العمل من لازم هذا الايمان منه ايمان بالعمل العمل مع الايمان على طول امن وعمل صراحه الا من امن وعمل عملا صريح انما من امن وعمل صريحا ثم اهتدى لا بد تجد نصوص القران على طول مع جمع بين الايه بين الايمان والعمل وهذا اكبر رد على المرجئه الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان وأيضا تجد أن العمل مشروطا ومقيدا بهذا الشرط الثقيل وهو الصالح آمن وعمل الصالحات ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان المعروفان الإخلاص والمتبع فلو عمل على غير هذه النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل ابتغاء مرضات الناس فإن عمله يكون مردودا عليه إذن هذا العمل هذا عامل, عامل لكن لغير وجه الله فيكون عمله حاضر المطلوب عليه كيف باللي لم يعمل بقى اصلا يبقى عمله مقبول اي عمل عنده يقول عمل قلب عمل قلب فين عمل قلب لابد ان يظهر على الجوارح الارض هذه طيبه وممتازه ولا ينقصها شيء طب انظر كده البذره ما تطلعش ايه يا جماعه ما فيش البذره دي ده والله الارض جيده ما فيش فيها اي عيب طب نشوف البذره البذره ممتازه احسن بذره وما ليه المش... المسألة؟ لا يمكن. لا يمكن الأرض الطيبة تنبت الطيبة على طول والبلد الطيبة يخرج نباته بإذن رب إنما إذا ما أنبتت الأرض إذا أرض فاسدة سبخة ملحة دي مش أرض تظر عليه ابدا لما انتبهوا إلى دايما الارتباطات هذه ولهذا يقول شيخ الإسلام في قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن ويؤكد هذا أيضا من القيم رحمه الله تعالى قالت لازم بين الظاهر والباطن ويقولها صلى الله عليه وسلم مؤكدا على يقوله في الحديث عن مالك بن بشير الصريحين على إن في الجسد مضرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد باضف كل إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد هو كل هذا قالت لازم بين الظاهر وبين الباطن نعم فحاصل هذين الآياتين أن هذا النجاة والفوز أهم الايمان والعمل صالح والهارسون اهل النار المشركون بالله أشافرون به وإذا قلنا نجا قدمي إسرائيل إلى قوله تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مغربون هذه من لحسور الدين التي أمر الله بها بكل شرعاته جناع المطالب العام نجد في كل دماغ ومكان فلا يدخلها نطق كأصل الدين ولهذا أمرنا الله فيها في طوله أعبد الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. نعم دي وصول في في جميع أديان العبادة الله التوحيد والإحسان إلى وجهين وهذا القربة المساكين وكذا ولا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء جاء بهذه هذه الأشياء كما كان في كما جاء في حديث نراق. لما سأل أبا سفيان بما يأمركم فذكر له هذه الأصول وهذه الأصول إنما كانت موجودة عند هؤلاء يعني باستثناء إفراد الله بالعباده من الإحسان إلى الأقارب والمساكين وغير ذلك المظلوم ولقد كانت قريش أعدت او كونت حلفا اللي حلف الفضول لمثل هذه المعاني، فهذه أصول إيه؟ أصول ثابتة، ولهذا جاءت بها جميع الشرائع فقولوا كل يعني وإذا ميثاق، كل حاجة ميثاق. بل وصل أمر أعظم من ذلك وإذ طاقنا الجبل فوقهم كأنه ظلتهم وظنوا أنه يقعهم خدوا ما أتيناكم بقوة سبحان الله يعني لهذا الحد وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل إنما الصحابة أبدا رضي الله عنهم. يا أيها الذين المستجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم معلموا أن الله يحولوا بين المرء وقال أمة مستسلمة ممتتلة ولله الحمد والمن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بها الدولة في لمح البصر هذه المدة اللي أقامها النبي مع الصحابة وبنى هذه الدولة الإسلامية العظيمة لا يمكن لا يمكن الإنسان ما بدارش بيته في هذه المدة ويربي أولاده أولاده الذين هم بين جنبيه ينفق عليهم ومع ذلك تجد عنده عوجاش في هذا. والنبي الظلام يقيمه أمة الخيرية في هذه الفترة الوجيزة جدا جدا جدا اللي ظهرت العقول إلى الآن إلى الآن وهم يبحثون هذا إزاي النبي ابن هذه الدولة في هذه الفترة الوجيزة ووالله لا, لا في إمكان النبي ولا في غير إمكان النبي لو كان البناء بناء بشريا محظم لا يمكن مستحيل إلا أن نقول هذا من آ تقدير الله سبحانه وتعالى وإرادة الله عز وجل بفضل تمسك الصحابة بدينهم هو الذي أرسل رسوله بالهودة ودين الحق اللي على الدين كله ولو كره الكافرون إنما يمنهج تحليل عقلي ولا بشري أبدا مستحيل إنما هذا بتأييد الله سبحانه وتعالى وتوفيق لا تعبدون إلا الله هذا أمر بإبادة الله وحده وله عن الشرك به وهذا عقل الدين فلا تفضل الأعمال كلها إلا يكن هذا أساسها هذا حق الله تعالى على عباده ثم قال وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين احسانا وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم وفي النهي عن الإحساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإحساءة لان الواجب الاحسان والامر بالشيء له ينعم بالذم نعم هذه القاعدة الأمر بالشيء ما الدين ولهذا نحن نقول وابلوالدين احسانا دليل على عدم الاساءه الى الوالدين مع ان الآية فيها ايه فيها الامر ما عن الاساءه لفظا لكن نقول ضمنًا نعم فطرق الإحسان بدون اساءه وهذا محرم لكن لا يجب أن ينحق بالأول وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعجب بل تكون بالحجب كما تقدم نعم إذن هنا عندنا ثلاثة أشياء من نسبة عندنا الإحسان وعندنا الاساءه والعقوق وعندنا ترك الاحسان ترك الإحسان اما الاحسان فهو المطلوب شرعا فهو الذي يؤجر عليه الانسان واما العقوق فهو الذي يأثم عليه الإنسان وأما ترك الاحسان فيثم عليه الانسان لكن ليس باثم بالاسم الذي يكون في العقوق ليس بالإثم الذي يكون في العقوق الاس... ال... اللي هو الاساء. نعم وعندنا حد الإحسان حد معروف وهو كل ما يستحسنه الناس في أعرفهم فمثلا لو أنه من الإحسان ان تقبل رأس الوالدين أو تقبل يد الوالدين فيكون هذا من الإحسان من الإحسان أن تأكل معهما لأن هذا فيه إساءة قد تأخذ شيئا يشتهونه فيكون من الإحسان أن تطرق إيه؟ لهذا الشيخ قال وهذا معروف بالحد أو تفاصيل ذلك معروف بالحد لا بالعد لا بالعد ما عندناش مثلا واحد اثنين تلاتة اربعة عشر وعشرين بدل إحسان ما عندناش ولكن مرجع هذا إلى, الإيه؟ إلى العرفي نعم ثم أمر بالاحسان إلى الناس عموماً فقرر تقولوا للناس ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فتعلي منهم العلم وبذل السلام والبشاشه وغير ذلك من كل كلام طيب ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على جسان إلى كل مخلوق فهو من بالقول فيظنون فيظنون في ضمن في ذلك النهي عن الكلام الطبيعي للناس حتى ان تصاح ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا من الذي احسن كما قال اخواننا تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى تفسير عميق في غاية العمق والحقيقة ان هذا التفسير يشبه المتن يعني لو قلت مثلا نحن نريد مثلا في التفسير فلا تجد مثل هذا الكلام الطيب الذي جمع بين الأصله والرسوخ والمعتقد السلفي والعمق يقول ولما كان الإنسان لا يسعى الناس بماله لا يمكن تسعى الناس بمالك حتى ترضيهم تعطي هذا ده يبني ثم تبني له بيت وده بيجوز ابنه ثم تجوز له ابنه وده بيجوز بنته مجوز بنته وده بيعطي دروس لأولاده ثم تدفع لا يمكن لا يمكن مين لا يسعى الناس بهذا فإذا لا تسع الناس بمالك فلا أقل من أن تسع الناس بقول الإحتام يبقى شوف معنى قول الله سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا, قول للناس حسنا. لأنك لا تقض أن تسع الناس بهذا الإحتام المادي. يبقى لا أقل من أن ترسم إحتناا إيه إحسنا قوليا كما قال سبحانه وأما السائل فاقيا فمن يثيرون فتقر وأما السائل فلا تنهر إذا لم يكن عندك ما صعص للسائل فقل له قولا حسنا ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيقول في ضمن ذلك أنه يعني الكلام القبيح للناس حتى للقفاء لأن الله قال وَلَا تُفَذِلُوا إلا بالتي أحسن وقال سبحانه وتعالى لا الله عن الذين ولم من أن تبروهم إليهم إن الله يحبه المقصدين <تصفيق> طبعا الكلام ده ممكن لا يستطيع معناه لكن زي ما نقولش حتى الكفار كلاما قبيحا الكفار على قسمين. كفار محاربون لنا فهؤلاء يجوز الاعداداء عليهم ده شيء وكفار غير محاربين لنا فهؤلاء يتعين علينا ألا نظلمهم وألا نقول لهم قولا يسيء اليهم طمعا في لسان هؤلاء لانه اذا واجدوا ديننا دينا يقوم على السب وعلى الشتم وعلى الكلام البذيء لن يدخلوا فيه لن يدخلوا فيه إذا حتى الكفار بد أن تسلم ألسنتهم من الوقوع فيه ما, ما لم يكونوا المحاربين ما لم يكونوا محاربين تسب الكافر تقول والله الله هذا كافر تسب الكافر لا لا تصب الكافر بين الشرطين وعارض أو زمة أو أمان أو غير ذلك نعم فبعاً ديه تربية عالية إنسان يخبر على كل هذا هذا الخلق يعني يحفر وكمان الأذى إذا جاءه يخبر هذا صبعاً مرحلة عالية جداً من التربية يعني تحتاج إلى تجرد وإلا ممكن يكون واحد فينا طالب علم وكويس وبالعشر سنة بيدرس وكذا وإذا أثاء وخطب في هذه الموضوعات كثيرة لكن إذا جرب وأثاء إليه واحد نوع اساءه إذا بي يفقد أعصاره ويكلمه ويرجع إلى جاهليته القديمه القديمة ويفقد ذلك للعرب كما يقوله فهذه تربية لا تكون إلا يعني بعد طول زمن الإنسان يصدر على رب الأدى شوف النبي حسنا ماذا بذل للقوم بذل لهم كل أشخاص ومع ذلك حاولوا قتله وأجمى وجهها حتى وكفر رضاعيته ومع ذلك النبي يمسح الدم صلى الله عليه وسلم ويقول رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى أكثر من هذا فيصفه يعني صدر نفسه فيها صدر نفسه ويوسف عليه السلام لما جاء إخوته بعد نهاية القصة وقال لهم لا تسريب عليكم اليوم يغضو الله لكم وارحموا الرحيمين كل هذا مع ومع ذلك غفر له عنه وعمر رضي الله عنه لما جاء عيينة ابن شف وهو أمير المؤمنين عمر وكان عمر يقرب القراء كان دايما مجلس عمر من العلماء عمر ما كان يجلس إلى العلماء حوله دول البطانه فات عمر بن ومنهم الحر بن قيس فجاء عيينه وكان قريبا للحر فقال يشفع لي عن عند عمر حتى اكلمه لي قضيه لي موضوع فشفع له الحر ودخل عيينه اول ما دخل دخل عيينه قال لعمر عمر وقال العاص قال يا يا عمر انك لا تضع في ولا تقسم بالعجل لا تعطينا عطان جزلا ولا ولا تقسم بيننا بالعجل طبعا دي كلمة خصيرة جدا فقال الأمير المؤمنين عمر اللي لا يعد لكنها لا ضيرة فقط قيلة في الرسول اللي صلى الله عليه وسلم من قبل عمر اعدل قال الراوي فهم عمر أن يقع به اشمر وجهه وكذا أن يقع به فقال له الشروط من قيس يا أمير المؤمنين إن الله خاطب نبيه وفقال قدل عفو أمر بالعرفي وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فسكت عمر رضي الله عنه ولم ينتقم من نفسه هذا طبعا مستوى عالي من التربية نحن نتتقده إحنا نتتقده دعونا من الناس العوام الذين لم يسمعوا درسا ولم يفتحوا كتابا ولم يخلطوا شيخا إلا على وجهي المناسبة كده لكن انت اللي جاء وقاعد تعلم يتربل بالك سنين جربت هذا في معاملتك مع إخوانك في معاملتك مع جيرانك في معاملتك مع جيرانك صبرت على الأذى صبرت على الأذى ودي دي ما تقولش ما تقولش مثلا والله شيخ الكلام ده هعلم الرسم بس أصلا أخذ صراحة عمل يعني عاملة هو إحنا نقصد أن أذى هو أي يعني وإحنا نقصد أنه إن أخذ عمل عمل ولو عملش عاملة ونحن نقول لأنه لما يعمل عم لما تظهر مدالته لما يظهر إذاقه الواضح الصارخ البين الذي لا اشتباه فيه شيء نايد نقول لك اصبر على هذا فهذا طبعا مستوى كما قلنا مستوى رفيع هو عند الأنبياء صار عن منهج الأنبياء نسأل الله عز وجل أن نرزقنا وإياكم هذا كما قال سبحانه ولا تستوي الحسابه بس هي ادفع بالذي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي الفريم وما يلقاها الا الذي انتصر وما يلقاه الا ذو حظ عظيم شوف الخالق سبحانك هو الذي يقول ذلك إن ما يلقاه ما يلقاها الا ذو حظ عظيم عشان كذا اللي انت أعظم من الذي تتربحه لو انتقمت لنفسك ورضت الإساءة بالإساءة في غير موضعك يعني لتربحه من الصدق أعظم بكثير جدا جدا مما تربحه مما يوقفه لكن هل معنا ذلك أن الإنسان لو رد الإساءة بالإساءة يكون آثما وقد قال سبحانه وتعالى فمن يعتد عليكم فاعتدوا عليه مثل ما عثد عليكم نقول لا بأس بشرط المثليه فاعتدوا عليه بمثلي علي معذره بمثلي بمثلي معذره لكن قال سبحانه ولئن صبرتم لو خير والصبر والكلام في هذا في مقام الصبر وهذا مقام حسن مقام فاضل اما تعرض الاساءه بقدر الاساءه ولا تزيد على هذا فهذا امر مشروع لك بشرط تحقق المثلية ولهذا نجد ان إذا يصعب المثلية فالشرع يعني إلى شيء آخر فمثلا في القصاص لو قطع يد الإنسان من الرش واحد قطع لك اليد من هنا فنقول تقطع يده من هنا لكن لو قطع اليد مثلا من هنا من الضراعة إلى مصر الضراعة هنقطع من عنده يصعب هذا جدا يصعب هذا لا يمكن أن تقطع مثلا من قطع لا يمكن يعني مش هتزود مني ولا كده صح فماذا نصنع نقطع اليد لأروس من هنا ويكون في الباقي ديك نقيمها نقول دي مثلا سو كذا يبقى قطعنا يد الإنسان إلى الحج الذي لا يحصل به حيث ثم بعد ذلك نقيمها بالماء يبقى إذا صعبة المثلية يبقى نلجأ إلى الأرض وإلى القيمة المالية نعم ثم نعم لكم رب الصلاه وايذاء الزكاه فيما تقدم ان الظلام مظنه بالاسلام في العفو والزكاه ثم هذا الامر لكم في هذه الاوامر التي فيها خطر اليه الفصيل العاقل عرف من اسلام الله لا انما أفضل النمار الذي يبقى علينا خير على ترسل النمار لأن المترولي صين مجأة وعنوه يأخذ مجرد فيها يأخذ مجرد عنه وراث ذاك ذاك ذاك وراث ذاك ذاك ذاك منكم لا لا بالثناء لان كلهم كلهم لا بالثناء ان نضمن الضروره ان منهم نعم يكفي. طبعا دايما تجد إلا قليلا إلا قليلا هذا في يعني في, في هذه الأم لكن ما تجد هذا في الصحابة إلا قليلا فلما فصل طلطب الجنود قال إن الله مبتلكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لا يطعنوا مني إلا من افترف ذرخة بيت فشاربوا منه إلا لكن ما تجد الصحابة إلا قليلا في المؤمنين ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في بيعة آآ الرضوان آآ قد بايع أصحاب الرسول عن الموت قيل كم قال كنا الفا كلهم بايعوا النبي الا الرجل من المنافقين لكن كلهم بايعوا النبي فيش باستثناء